إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَنْ ير ا ا ضيع لهم الله معين منكم القائلين لاخوانهم هلما ليلا بشه تنعليكم فاذا جاء الخوف رايته ينظرون الي كتدور اعيون ادْرَءَ أُنُوبٌ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَخٌ فِي أَنْسِنَةٍ حَدِيدٍ أَشْحَعَ عَلَى الخير أولئك الذين يؤمنون فاحب الله أما بهم وك سَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَسْلُ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ and <laughs> قالوا انما انتما وما هو رسول و فضل الله رسوله وما ذا دب